واتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كان حوبا كبيرا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 وَإِن كَانَ رَجُلٌ يورث كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ منهما السدس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 ومن لم يستطع منكم طولا الْمُؤْمِنَاتِ ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت, أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا احصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا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 ويقولون سمعنا وعصينا وَاسْمَعْ غير مُسْمَعٍ وراعنا لي بِأَلْسِنَتِهِمْ وطعنا في الدين ولو أَنَّهُمْ قالوا سمعنا وَأَطَعْنَا وسمع وظهر لَكَانَ لكان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متى عد يا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا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 وَإِذَا ضربتم فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يفتنكم الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَ طَائِفَةٌ منهم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ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 فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا وَلَا تهنوا في ابتغاء الْقَوْمِ إِن تكونوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله وَلَا تَكُن للخائنين خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رحيما وَلَا تجادل عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ من كَانَ خوانا أَثِيمًا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 فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الربا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نقصصهم عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ ومنذرين لئلا يكون يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرسل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 وَإِن تكفروا فَإِنَّ لله ما في السماوات وَالْأَرْضِ وكان الله عليما حكيما يا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إِلَّا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته أَلْقَاهَا إِلَى مريم وروح منه